يَرِثُني وَيَرِثُ مِنْ آلِي عَقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا يَا زَكَرِيَا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَامٍ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 واذكر في الكتاب مريم اذ تبذلت من اهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا اليها روحنا فارسلنا اليها روحنا فتمثل لها بشرا نسويا قَالَ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِن كُنْتَ تَقِيَّا قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكَ لِأَهَبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيَّا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 قَدِ اجْعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيَامًا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطُ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِّيًّا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي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 وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلُ الحق الذي فيه مَا كانََ للِلههِ أي يَاتَّخِذَ مِ وَلَدِ سُببحانَ إذَا قَضَ أَنْ رَم فَإَِّ مَا يَقولُولوا لَكُمْ فَيَكون وَإَِّ اللهه رَبّ وَرَبّكُمْ فَعبُدُ هذا صِاتُ مُْتَقين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 وَهُم فِي غَفْلةةٍ وَهُم لا يُؤمنِنون إا نَحْنُ نَرثُ الْ الأررضَ وَمَنْ عَلَيهَا إا نَحْنُ نَرثُ الْ الأررضَ وَمَنْ عَلَيهَا وَإلَن يجَعيَون وَذكُرْ فيِيكتابِ إذرَهِمَ إِهُ كانََصدِدّيقًا النَّ بام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 يا أَبَتِ لا تعبدي الشيطان ان الشيطان كان لرحمان عصيا يا أَبَتِ اني اخاف ان يمسك عذاب من الرحمن يمسك عذاب من الرحمن 121-قال أَن أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بِي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعوا ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فَلَمْ نَعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُولِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدِقٍ عَلِيًّا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَك Altyazı M.K.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 124-جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا 125-لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ ربك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 وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ قَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَمَنْ يُرِيدُ ضَلَالًا فَلْيَضِلْ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هم أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئَاءً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 إمَّا العذاادَ وَإَِّ الساعةَ فَسيعل ممنَ منَنْ هو شَرون مكان وَأَضفُ جودَام وَيَزيد الله الذي نَهْتَدَهُ داَام وَباقَةُ الصَّالحاتُ خَيْرٌ عيودَ رَبّكَ تَوادَو وَخَيْرُ منْ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 انما نعد لهم عذابا فلا تعجل عليهم انما نعد لهم عذابا يوما نحشر المتقين الى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين الى جهنم انما لا يملكون الشفاعه الا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا ادام تكادُ السمواتُ ييتفَّرنَ مِنْهُ وَتَ شَقُ الأرض وَتَخِوُ الجبالُهَ الدام أَن دَعَولِر وَحمانِ وَلَدام وَماَا يَن بَغِيلِر وَحمانِ أي ياتقذَ اذ كل من في السماوات والارض الا اتي الرحمان عبدا اذ كل من في السماوات والارض الا اتي الرحمان عبدا لقد احصاهم وعدهم عددا وكلهم اتيه يوم القيامه فردا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 يسو منهم من احد او تسمع لهم ركزا